وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَكَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 عليهم من خيل ولا فما أوجفت عليهم من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلق رسله على من يشاء.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 وَلِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُوبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا 119. وإنكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب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 ما أتو و يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَن يُقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا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 لَئِنْ أَخْرَجْتُم لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُولُّنَّ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ 117. وشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 118. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء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 لا تقولوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة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 وَتِكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُ غَالِنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إلَّا إلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ